بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة الصبر على أقدار الله الصبر في اللغة الحبس والكف الحبس والكف يعني يأتي ويراد به معنى الحبس والحبس هو بمعنى الكف بمعنى الكف ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي محبوسا أي محبوسا مأسورا وذلك إذا أمسك وحبس وذلك إذا أمسك وحبس ومن قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي المراد به احبس نفسك معه هذا المراد به بالصبر هنا فالصبر حينئذ يكون بمعنى حبس النفس هذا المعنى الشرعي حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان أو حبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش هذا عبر ابن قيم في بعض المواضع وعبر في مواضع أخرى حبس الجوارح عن لطم الخدود شق الجيوب عن أي عمل ينافي, ينافي الصبر منئذ ضد الصبر هو, هو التسخط التسخط قد يكون بالقلب وقد يكون باللساء وقد يكون بالجوارح والأركاء ولكل لها صفة تقتضيه وتختلف كذلك من شخص إلى شخص آخر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا يعني جاء ذكره في نحو تسعين موضعا وإذا كرر الرب جل وعلا الشيء في القرآن في مواضع عدة دل على الاهتمام به ولشك أن الاهتمام به أعم من كونه واجبا لكن الصبر واجب به بالإجماع يعني يجب حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان وحبس الجوارح والأركان عند أقدار الله تعالى وهذا الموضع إجماع لأنه واجب وهو واجب بإجماع الأمة قال ابن القيم رحمه وتعالى وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف هو شكر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أمر بالاستعانة بكل منهما وقال جل وعلا أصبروا وصابروا سبروا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوه السعين سعين هذه هذا سعانة بصبر قوله تعالى واصبروا وما صبرك إلا بالله هذا أمر الأمر يقتضي الوجود والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضيع هذا بيان لفضله فرواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه البخاري ومسلم وبحديث الصبر نصف الإيمان رواه ابن عيم والبيهق فيه الشعر كما قال ابن قيم في ممر الدين أو الإيمان نصفان نصف صبر ونصف هو شكر وقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر يعني العيش لا يكون خيرا إلا مع مع الصبر رواه البخاري ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد صبر من الإيمان ما العلاقة بينهما كالعلاقة بين الجسد والرأس والصبر للإيمان كالرأس لي للجسد هل يبقى الجسد بلا رأس جواب لا كذلك لا يبقى إيمان بلا, بلا صبر بلا, بلا صبر ولا إيمان لمن لا صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له وفي الحديث الصحيح عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له إما سرى وإما ضرى عبد المؤمن متقلب بين هذين الأمرين ولا ثالث لهم إما سرى حينئذ يكون واجبه الشكر وإما ضرى حينئذ يكون واجبه الصبر وكل من الشكر والصبر واجب ولما كان الله جل وعلا ببديع حكمته ولطيف رحمته قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليه حكمة الله تعالى أنه ابتلى الإنسان من حيث هو إنسان إما بأمر وإما بنهي وإما بمصيبة تحل عليه لهذه الأمور حينئذ اختضى أن يقسم الصبر إلى ثلاثة أنواع صبر على مأمور وصبر عن محظور وصبر على مصيبة الذي أعنمن له بالصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة أمرهم بالصبر على ذلك لما ابتلاهم بالأوامر وابتلاهم بالنواهي وابتلاهم بالمصائب التي تنزل عليهم حينئذ أمرهم بالصبر على ذلك وافترضه عليهم كسلية لهم وتقوية على ذلك ووعدهم عليه الثواب بغير حساب كما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون عجرهم بغير حساب بغير حساب جاءت من البارجا لو على لما كان كذلك تنوع الصبر ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع صبر على المأمور أو صبر على طاعة الله وصبر عن المحظور أو صبر عن معصية الله وهذا هو الصبر على الحكم الشرعي الله عز وجل أمر نبيه بالصبر فقال له فاصبر لحكم ربك حكم ربك هذا نوعان حكم شرعي وحكم كوني حكم شرعي أو ما يتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية وحكم كوني أو ما يتعلق به بالكون وما كان شرعا لا يكون إلا محبوبا مرضيا إلى الله تعالى وما كان كونا فقد يكون وقد لا لا يكون ما كان شرعيا قد يمتثل وقد لا يمتثل وما كان كونيا لابد من مقوعه إذن الصبر الصبر على طاعة الله نوع من الحكم الشرعي والصبر عن معصية الله نوع من من الحكم الشرعي النوع الثاني صبر على المقدوري صبر على على المقدور يعني على المصائب التي تحل بي هذا صبر على ما قدره الله تعالى من المصائب وهذا الصبر على الحكم الكوني اذا وصف لحكم ربك مفرد مضاف فيعم يعم ماذا يعم الحكمين حكم الشرعي ودخل تحته نوعان من نوعين من انواع الصبر صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه واصبل لحكم ربك دخل تحته الحكم الكوني حينيذين يختص بماذا بالصبر على المصائل لو نظرنا إلى الأنواع الثلاثة الأول والثاني من فعل وكسب العبد كذلك النوع الثالث ليس له كسم فيه ليس له كسم فيه فالأولان صبر على المأمور الصبر عن المحضور صبر على ما يتعلق بالكسب يعني المأمور الذي هو الطاعة يفعلها العبد والمنهي عنه فالآصل أنه فعل للعبد إذن يتعلق النوع الأول والثاني بشيء من فعل العبد وأما الثالث فهو صبر على ما كسب للعبد فيه الصبر على ماذا؟ على النوازل والمصائب التي تحل به كذلك مرغة أصابه الفقر مات ابنه هدم ما بيته هذه مصاعب ليست من, من فعله يقول الصبر عليها صبر على شيء لا يتعلق بكسب العبد إنما هو من فعل الله تعال ولذلك قلنا هو داخل في الحكم الكوني الحكم الكوني هذا لا علاقة للعبد فيه البتة بالخلاف الحكم الشرعي فإن العبد مأمور بالطعف يفعلها ويحتاج الصبر عليها وينهى عن المعصية فيتركها ويحتاج أن يحبس نفسه وينكفى عنها والأولان أفضل من الأخير أهم الأولان لأرادنا المقارنة بين هذه الأنواع الثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أفضل من الصبر على المصائب على أقدار الله تعالى والأولان أفضل من الأخير وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة والنوع الأول الذي هو الصبر على الطاعة أفضل من الثاني, من من الثاني. الذي هو الصبر على عن المحظور عن المعصر إذن على الترتيب هكذا أولها وعلىها درجة الصبر على الطاعة ثم يأتي بعده المرحلة الثانية الصبر عن المعصر ثم يأتي في الدرجة الثالثة الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة هذا من حيث النظر إلى التقسيم نفسه وقد يختلف باختلاف الأشخاص كما قلنا في الرجاء والخوف أن العاصل هو الاعتدال ثم قد يختلف باختلاف الأشخاص وهنا كذلك الأفضل الصبر على الطاعة مقدم على الصبر على المعصي وقد يكون باعتبار زيد من الناس العكس وبعض الناس تتعلق نفوسهم بالمنهيات وأما الطاعات فيفعل ما شاء قد يصوم كل يوم ولا, يش... ولا يحتاج إلى صبر لكن ينكف عن شيء معين من المحرمات يحتاج إلى صبر أيه إذن يكون في حقه ماذا صبر على... عن المنهيات عن المحظور يكون آكد لكن هذا لا باعتبار العصر إنما هو باعتبار زيد من من الناس وأما, وأما تقسيم على ما ذكرنا فهو العصر الذي دل عليه الشرع. قال ابن تيمي وقنوا عنه في المداري في بياني <تصفيق> لما قدم الصبر على الطاعة على الصبر على المعصية قال فالصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتنام المحرمات وأفضل علة ذلك فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية مصلحة فعل الطاع. حكم الشرعي لابد أنه مترتب على مصلحة لا يأمر الله تعالى بإيجاد شيء إلا لمصلحة ولا ينهى عن شيء إلا لمصلحة إذن فعل الطاع لمصلحة واجتناب المحظور يكون لمصلحة أي المصلحتين أعظم مصلحة الطاعة أعظم ولذلك الصبر على فعل الطاعات آكد من الصبر على فعلي على ترك المنهيات ويقابل المصلحة وهو ترك المأمور وفعل المحظور يقابل ماذا المفسدة فمفسدة ترك فعل الطاعة أعظم من مفسدة فعل المحظور ولذلك نقيم في الفوائد قارن بين الأمر والنهي أيهما أفضلوا في الشرف قرر رحمه الله تعالى أن باب الأمر آكد شرع ويكفيه أن التوحيد من المأمور وهو الذي خلقت الخليق من من أجله فدل على أن باب الأمر أعظم إذ منه التوحيد ولذلك شيخ الإسلام محمد العدل الهاب رحمه تعالى لما ذكر الأمر والنهي من أصول الثلاثة قالوا أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه أشر فإذا وجد التوحيد بحذفيره انتفاء أشرك بحذفينه إذن باب الأمر آكد من جهتين أن مصلحة فعل الطاعة أعظم من مصلحة اجتناب المحظور ثم مفسدة ترك الطاعة أشد من مفسدة فعل المحظور ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصر قال الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى وأيضا الصبر على الطاعة يتضمن إلزاما وفعلا إلزاما وفعلا والفعل فيه نوع من المشاقة يحتاج إلى صبر ثم الصبر على المعصية لأن فيه كفا فقط فيه كف فقط حينئذ الكف أسهل وإن كان الكف قلنا الصحيح أنه فعل الكف فعل فعل في صحيح المذهبي لكن فعل باعتبار الإيجاد هنا بالعكس حينيذ نقول فعل الطاعة هذا فيه الزام للنفس وفيه فعل حركة وفيه مشقة وتعب يحتاج إلى صبره وأما المعصية كف نفس فقط يترك الشيء حينيذ نقول هذا لا يحتاج إلى مشقة لكن كما ذكرنا أنه باعتبار العصر أما باعتبار زيد من الناس فقد لا يكون ترك المنهيات أشد عنده من فعل الطاعات فيسر عليه الصلاة والصوم يصل لمئة ركعة ويصوم كل يوم سهل جدا لكن ترك بعض المنهيات قد يكون عنده أشق من, من ذلك إذن الصبر على المعصية لأن فيه كفا فقط أي الزام للنفس بالترك وأما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس كسبيا بفعل العبد فليس فعلا ولا تركا فإنما هو من قدر الله المحر يعني زعل هذا النوع ثالثا في المرتبة الأخيرة لماذا؟ لأن المقارنة هنا بين الأولين وبين الثالث أن الأولين من فعل العبد وكسبه وأما الثالث فليس للعبد فيه فعل ولا ترك. ولذلك جاء في المرحلة الثالثة جاء في المرحلة الثالثة وهو من حيث المقصود قسم إلى ثلاثة أقسان من حيث المقصود صبر لمن؟ أو ما الحاث له وما الجالب له ولأي شيء يكون انقسم إلى ثلاثة أقسام صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله بالله ولله ومع الله فاختلفتنا حروف الجر بالله ولله ومع الله هذا ظرف فالأول الذي هو الصبر بالله أول للسعانة به أكذا قال ابن قيم أول للسعانة به ورؤيته أنه هو المصبر وأن صبر العبد بربه لا بنفسه صبر بالله يدل على أن هذا الصبر من عند الله تعالى فما يحل بقلب العبد من القناعة وعدم التسخط الذي هو حقيقة الصبر هذا من عند الله تعالى حين المصبر الحقيقي هو الله تعالى كما أن الذي وهب الإيمان والإسلام للعبد هو, هو الله عز وجل لأن هذا يعتبر من, من النعم والمنعم الحقيقي هوه هو الله تعالى عنئذ يكون في هذا التركيب الصبر بالله فيه نظر إلى, جهتي إلى جهة المصبر أول للسعانة به ورؤيته أنه هو المصبر وأن صبر العبد بربه لا بنفسه كما قال واصبر وما صبرك إلا بالله أمره بالصبر ثم قال وما صبرك إلا بالله ومعلوم أن هذا ترديد بينما وإلا يدل على الحصب إذن الذي يصبرك هو الله تعالى يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر إن لم يصبرك هو لم تصبر هكذا قال ابن قيم إذن الصبر بالله المراد به أن العبد إن صبر لم يصبره إلا الله تعالى فهو نظر إلى جهة إعطاء الصبر للعبد قطع النظر يصبر لمن هذا مسألة أخرى فإنما من هو واهب الصبر الله هذا المراد به والثاني الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأوراق الإنسان قد يصبر من أجل أن يثنى عليه فيدخل الرياء في الصبر كذلك <تصفيق> وقد يريد أن يظهر تجلده وقوة نفسه لا لله عزه حينئذ المراد الصبر لله ألا يكون ثم إرادة إلا وجه الباري جل وعلا والثالث الصبر مع الله هو عظيم وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه وما احكامه الدينية. يعني يدور مع احكام الباري جل وعلا وجودا ما هذا الصبر مع مع الله حيثما فحيث ما اقتضى الحال الصبر اورد الصبر وحيث ما اقتضى الحال الشكر ووجد الشكر الصبر مع الله وهدوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع الديني صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها يتوجه معها أينما توجهت ركائبها فهذا معنى كونه صابرا مع الله أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه وهو أشد أنواع الصبر وهو أكبر أشد أنواع الصبر وأصعبها وهو صبر الصديقين صبر الصديقين إذن صبر مع الله مغاير للصبر بالله مغاير للصبر لله صبر بالله ملاحظة المصدر عند المصبر هو الله الصبر لله الباعث يعني قد يصبر لا لله يحظ نفسه الصبر مع الله دورانه مع أحكام الله تعالى حيثما وجد اريد الصبر هذا المراد